və <laughs> indi What? Oh. خَرَجَ الْقَوْمُ مِنَ الْمَحْرَابِ فَأَمَّا إِذَيَّ لَمَّا she Thank you. ما صلى عن النبي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كلها ليس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله واذكن في الكتاب مريم إذ انتبذت من Ahliha, that <laughs> ki Hələrdə qorfa لَئِقَتْ قَالَتْ وَالَّتِي لَا اجعل عبك تحتك سريا ki aga uh -huh. He <laughs> said وَالشَّرَفِ وَقَلِيلًا تَيْمًا مَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا ثَقُ فأتت مني قومها تحولوا ويكرم شيخ عبد الله على المنبر ففأشارت إليه بقية <تصفيق> Ma nah. Amen. Mm -hmm. uh -huh. uh -huh. Boa, Boa. la a yeah. lot.